kalbin diriltilişi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Allahumma inni ahmaduka bi mahamidik kullaha ma alimtu minha wa ma lam a'lem Allahumma inni ahmaduka bil ladhi anta ahlihi wa adhkuru ala'aka wa ashkuru ni'amaka wa adlaka fi fi تعاليت علوا كبيرا وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا رب سواك أنت الأول قبل خلقك وأنت الآخر بعدهم والمحيط بهم والوكيل عليهم ومالك أمرهم وخالقهم وباصط أرزاقهم وقابض أرواحهم ومنتهى رغبتهم وسامع شكواهم والناظر إليهم وبيدك نواصيهم وفي قبضتك قلوبهم تعلم مثواهم ومتقلبهم وسرهم ونجواهم وإليك مردهم ومصيرهم وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآله وأصحابه والتابعين صلاة وسلاما نقرع بهما أبواب جنانك ونستجلب بهما أسباب رضوانك ونؤدي بهما بعض حقوق علينا بفضلك يا الله آمين